بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنا معهم برحمتك يا رب العالمين قلنا تكلمنا سابقا عن تفسير الإمام السعدي رحمه الله ورحمة واسعة تفسير الكريم المنان وهذا التفسير بقمنا لكم شيئا من ميزاته وستدركون كثيرا من هذه المميزات وهذه الميزات إذا كنتم معنا في كلامه رحمه الله لتفسير هذه السورة قد أخذنا المقطع الأول من كلامه على تفسير أوائل سورة المتفسفين والآن نواصل بإذن الله جل وعلا قراءة كلامه في تفسير أواثق هذه السورة ثم بعد ذلك في تفسير اواخرها بإذن الله جل وعلا نعم أكبر عبد قال نسأل الله التوفيق لكل خير ثم توعد تعالى المطففين وتعجب من حالهم وإقامتهم على هم عليه فقال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فالذين جرأهم, فالذين جرأهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر وإلا فلو آمنوا به وعرفوا أنهم سيقومون بين يدي الله فيحاسبهم على القليل والكثير لا لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه انظر إلى نطيف كلامه رحمه الله لما الناس تطفف في المكايل لما تظلم لما تبخص الناس حقوقها لما يكون من الإنسان أنواع من الظلم بل قد يوقع الظلم على أقرب الناس له يوقع الظلم على أناس لم يؤذوه يوما من الدهر أبدا. يوقع الظلم على أناس هم قد أحسنوا إليه دهرا طويلا من عمره. ثم بعد ذلك يظلم ويطفف سواء كان هذا التطفيف في المكاييل، في الموازين، في الكلام، في الظن، في غير ذلك من أموره مع الناس بل في أموره مع نفسه. بل أيضا كذلك في أموره مع خاصته وأهله وأحبابه واصحابه لما يقع هذا من كثير من الناس ما السبب ما السر لما لا يعدل في معاملته مع نفسه في معاملته مع من حوله في معاملته مع ربه جل في علاه لما لا يعدل هو سبب واحد هو سر واحد هي علة واحدة بينها الله سبحانه وتعالى وأشار إليها هذا الإمام في هذا التفسير ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون هذا هو السبب من ظن أي من اعتقد اعتقادا جازما والظن في القرآن كما تعلمون على نوعين الظن يأتي بمعنى اليقين وهذا ورد كثيرا في كتاب الله عز وجل بل أكثر كلمات الظن في كتاب الله سبحانه وتعالى جاءت في هذا المعنى ويأتي بمعنى غلبة الظن أو الوهن ونحو ذلك فالظن يأتي على هذين النوعين في كتاب الله سبحانه وتعالى فالآن هنا يقول الله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعثون أي ألا يعتقدوا اعتقادا جازما أو ألا يعتقدوا اعتقادا غالبا أنهم سيبعثون الإنسان الذي يعتقد اعتقادا جازما أنه سيبعث أو أيضا يغلب على ظنه أنه سيبعث هل سيفعل؟ هذا الفعل القبيح هذا الفعل السيء سيطفف في المكيل والموازين سيظلم الناس سيبغض الناس حقوقهم لا لن يفعل ذلك لن يفعل ذلك أبدا لأنه إن فعله سينظر إلى ما ينتظره عند الله عز وجل من الحساب والعداب ولذا إن فعله فإنه يعود مباشرة إلى الله عز وجل يعود تائبا آيبا خائفا راجيا ويستغفر ربه سبحانه وتعالى ويتوب اليه أما إذا لم يعتقد بوجود اليوم الآخر أو لم يغلب على ظنه غلبة سيطرت على هذا القلب بمعنى أنها حركت إلى الخوف مما ينتظر في ذلك الموقف العظيم عندئذ سيبخس الناس في حقوقهم وأنت ترى في حال الناس كثيرا من يبخس كثيرا من يظلم كثيرا من يطفف ما سر ذلك ما سببه سببه شيء واحد هو أنه لم يعتقد اعتقادا جازما يقينا كاملا تاما بأنه سيبعث اليوم الآخر إذ لو استقر هذا الاعتقاد في القلب واستقر هذا الإيمان في الفؤاد سيطر على جوارحه جميعا فما تجد جارحة من جوارحه تضل ولا تبخس ولا تطفف ولا غير ذلك وإن وقع من عاد وتاب وأناب وعاد إلى الناس حقوقهم هذا شيء من إشارة هذا الإمام في تسهيل قول الله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون فمن وقع في شيء من تطخيف فليعلم أن في إيمانه بالله عز وجل وفي إيمانه بالبعث والنشور وفي إيمانه بالحشر بعد الموت في إيمانه خلل وفي إيمانه نقص وفي إيمانه ضعف إذ لو كان الإيمان صحيحا ولو كان الإيمان قويا ولو كان اليقين تاما كاملا لما وقع في هذا الفعل وإن وقع عاد سريعا نعم نقبل بقية الآيات اقرأ يا بريسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا تطلع عليه آياتنا قال أخاطير الاولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكفدون كلا فإنهم عن ربهم يومئذ لنحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون أحسنت يا بارك الله فيك إذا استمع المؤمن لهذه الآيات سيأتي إلى خاطره معاني عده لأن الآيات تنزلت بلسان عربي ظاهر بلسان عربي مبين فعندما يستمع إلى قول الله عز وجل كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون سيفهم يعني سيفهم فهما عاما معنى هذه الآية ثم يستمع إلى قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون سيفهم فهما عاما أيضا ولكن هذا الفهم العام انظر كيف سيكون وكيف سيتسع وكيف سينجلي من دون حجب إذا استمعت إلى كلام هذا الإمام في تفسيره لهذه الآيات لأنك تطرع عبد السلام هذا الإمام رحمه الله في تفسيره لأن الله تعالى قد أقام عليه من الأدلة القاطعة والبراهين ما يجعله حق اليقين وصار لذفائره من منزلة الشمس للأطفال بخلاف من ران على قلبه كثبه وغطته مع فإنه محجوب عن الحق ولهذا جذي على ذلك بأن حجب عن الله كما حجب قلبه عن آيات الله ثم إنهم مع هذه العقوبة الباليغة لطفال الجحيم ثم يقال لهم توضيخا وتقريعا هذا الذي كونت به تكذبون فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب عذاب الجحيم وعذاب التوضيخ واللوم عذاب التوضيح واللوم وعذاب الحجاب عن رب العالمين رحسنت يا مارك الله فيك انظر الى كلام هذا الامام وهو يفسر هذه الايات يقول لك في تفسير قول الله عز وجل كلا بل على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم ربهم يومئذ لمحجوبون يقول لك ان الله اقام من الأدلة القاطع والبراهين ما يجعله حق اليقين وصار لبصائرهم بمنزلة الشمس للأبصار صار لبصائرهم أي لنور قلوبهم مثل الشمس للأبصار الشمس الآن إذا غابت ولم يكن هناك نور هل ممكن أن يرى هذا البصر؟ هل ممكن أن يرى هذا البصر؟ لا يمكن كذلك بالنسبة لنور البصيرة لا يمكن أن يرى القلب ببصيرته حتى يكون القرآن هو دليله وهو هادئ وهو النور الذي يكشف الظلمات من أمامه ثم قال رحمه الله بخلاف مران على قلبه كسبه وغطته معافيه فانه محجوب عن الحق الآن الإنسان إذا أكثر من المعاصي يعني دعني أضرب, أضرب لك امثله انسان إنسان يخرج في صباحه في أول النهار فيمشي في الشارع فيرى امرأة متدرجه سافرة فينظر اليها ويتأمل فيها هذه معصية كذلك وهو يمشي رأى رجلا كثيرا كسيحا فقيرا قد تكون ملابسه متسخة قد تكون هيئته ليست بذاك قد يكون حاله حال البائس الفقير الضعيف الذي اعتبرته الدنيا من كل جهة فيه وجعلت من ينظر إليه يشعر بشيء من الشفقة عليه فيرمي كلمة من الاستهزاء وشيء من السخية يسمعها ذاك أو لا يسمعها فتأتي أيضا معصية أخرى يمشي فيتكلم مع صاحب الله مع زميل فيذكرون صاحبا لهم آخر أو يذكرون رجلا آخر غريبا عنهم أو يذكرون كذا وكذا من الناس فيتكلمون عن فلان فجاءت معصية ثالثة يركب مع إنسان فيتعرض لشيء من المضايقه في الطريق سيارة تعرضت له ضايقته في شيء فيأخذ يسب يشتم يلعن بلسانه وهكذا يرجع إلى بيته وهو متعب من عمله من دراسته فإذا دخل البيت وجد أخاه الصغير وجد أخته الصغيرة وجد كذا وكذا فعندئذ ياخذ يأخذ يتعامل معهم بشيء من شيء من العنت شيء من الضلم يضرب هذا يتكلم في هذا يأخذ حق هذا يقابله والده يريد منه خدمة وكذا فيرفض يأبى يتعنت يخرج كلمات أف غير ذلك من الكلمات التي هي أعظم من أف والدته تطلب منه أمراً، فتقول يا فلان والله نقف علينا في, في الغد كذا نقف علينا في العشاء كذا أتمنى أنك تروح تحضرها لا يأتي والدك ويكون الغد غير جاهز فيرمي كلمة على أمنه يرفض أن يذهب أنا متعب يخلد إلى الراحة وغير ذلك من الأمور فما ينتهي اليوم إلا وقد جمع أنواع من المعاصي أنواع من المعاصي وأعظم من ذلك كله أن يقع في قلبه شيء. من محبة لا تليق إلا بالله عز وجل فيحب مثلا فنانا من الفنانين أو يحب مغنية من المغنيات أو فاسقا من الفساق أو فاجره من هؤلاء الفاجرات أو كافرا من هؤلاء الكفار فيقع في قلبه محبة عظيمة لهذا أو كذلك يقع في قلبه توكل على غير الله عز وجل خوف لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى رغبة لا تنبغي إلا إليه جل في علاه أو يقع في لفبة محرمة شرك يحلف بغير الله عز وجل أو يدعو غير الله سبحانه وتعالى أو يتقرب إلى جني أو ساحر أو شيطان ومن هذا القبيل يذهب يريد أن يحصل على فلانة من الناس وأن تقبل به, تقبل به زوجا أو أن ترغبه ويكون بينها وبينه مودة ومحبة فيذهب إلى ساحر إلى كاهن إلى مشعوذ وغير ذلك من الأمور تتم هذه الأمور على قلب هذا الإنسان فتكون عليه طبقات من الظلمات يكون في حصن حصين لكن ليس حصن من الله إنما حصن بناه الشيطان ورده عن نور هذا القرآن فعندئذ هذا الوضع هو الذي يجعل الإنسان كلا بالران على قلوبهم ما كانوا ما كانوا يكسبون فجاء عقاب من الله عز وجل الآن هذه الحجب وهذه الحصول المظلمة وهذه الأغطية على القلب من الذي جعلها على قلبه؟ هو الإنسان بفعله بظلمه لنفسه فكان الجزاء من جنس من جنس العمل فقال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون فلما حجبوهم قلوبهم عن نور الله عز وجل بمعاصيهم ومقترفوه من الكبائر والذنوب حجب الله عز وجل وجهه الجليل عنهم يوم القيامة فلا يرونه فكان الجزاء من جنس العمل هذا ذكره هذا الإمام لأوجز عباره وألطف إشارة رحمه الله رحمة واسعة فقال هنا ولهذا جوزي على ذلك بأن حجب, أن حجب عن الله كما حجب قلبه عن آيات الله لما حجب قلبه بهذه الذنوب بهذا الران حجبه الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى من أن يراه فانظر إلى لطيف عبارته رحمه الله ولكنها تحتاج أن تقرأها وأن تتأمل في كلامه البديع في كلامه الجميل في كلامه الرائع الذي يحيي الله عز وجل به القلوب ثم بين لك امرا آخر لطيف أيضا فالله عز وجل لما ذكر حال هؤلاء المكذبين ذكر انواعا من العذاب وهذه الأنواع هي ثلاثة بينها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الأول من أنواع العذاب لهؤلاء المكذبين هو عذاب الجحيم فالله سبحانه وتعالى توعدهم بعذاب الجحيم فقال سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم فذكر أنهم سيجزون بسبب هذه الأعمال الفاسدة سيتزون الجحيم وسيصلون بها هذا هو الجزاء الأول الجزاء الثاني هو أنهم سيوبخون وسيأتيهم التقرير واللوم من الله عز وجل وهذا يزيدهم عذابا فوق العذاب فقال الله عز وجل هنا ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال أن يقال لهؤلاء المكذبين هذا الذي كنتم به تكذبون كنتم تكذبون بالبعث تكذبون بالحشر تكذبون بيوم القيامة تكذبون بالجنة تكذبون بالن سواء كان هذا التكذيب تكذيب باللسان أن يقول أنا أكذب أو كان هذا التكذيب تكذيب بالفعل قد يقول إنسان أنا أصدق وأنا أؤمن بها جميعا ولكنه في حقيقة الأمر من يتأمل فعله ويتأمل حاله ويتأمل واقعه ويتأمل أفعاله مع ربه وأفعاله مع نفسه وأفعاله مع الناس فإنه عندئذ يعلم أنه من المكذبين بيوم الدين وإن زعم ما زعم فيكون حاله كحال المنافقين يكون حاله كحال المنافقين فالله عز وجل هنا يقول وهو يبين النوع الثاني من أنواع العذاب لهؤلاء ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون هذا هو العذاب الثاني التوبيخ واللوم وما أشده في ذلك الموقف العظيم وما أشد وقعه على الإنسان في ذلك الموقف الكبير الجبول ثم ذكر النوع الثالث من أنواع العذاب فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وهو أن يحجب عن رؤيه وجه الله سبحانه وتعالى الذي رؤيته هي أعظم ما ينعم الله به سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين وأعظم ما يعاقب به الكافر أنه يحجب عن النظر إلى وجه ربه الجميل الله عز وجل هو خالق الجمال وهو سبحانه وتعالى الذي اودع كل جمال في هذا الكون هو الذي خلقه فكل جمال في هذا الكون انما هو اثار من صفة الجميل له سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله رحمة وافعة كل جمال في الكون انما هو اثر من اثار صفة الجمال له سبحانه وتعالى وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الله متصف بهذه الصفة فقال إن الله جميل يحب الجمال إن الله جميل يحب الجمال والله له الجمال المطلق نفهم معي كلمة الجمال المطلق أنت ترى الآن في هذه الحياة الدنيا مناظر جميلة تبهر ناظريك لا تستطيع أن تبعد عينيك عنها من شدة جمال المنظر ترى مخلوقا جميلا جدا ترى منظرا بهيا لطيفا ترى شيئا يسرك عند النظر إليه هذا, هذا المنظر أيها المؤمن أيها المبارك إنما هو أثر يسير جدا من اثر صفة الله الجميل سبحانه وتعالى فعندما تنظر إلى ذي الجمال المطلق جل في علاه ومالقيامة كيف سيكون حالك؟ وكيف ستسر بهذا النظر العظيم إلى وجه الجميل الجليل سبحانه وتعالى هناك يعلمون أن أهل الإيمان نظروا إلى وجهه فتأقلهم الحسارات وتفعل بهم الزفرات وأنواع الندم ما يفعل أشد ما يكون نوع من العذاب أشد ما يفعل العذاب يفعل بهم هذا النوع من العذاب يفعل بهم أشد النكال لأنهم حجبوا عن ربهم سبحانه وتعالى ولذا ذكر هذا النوع هنا فقال كلا إنهم عن ربهم متى يوم إذ لا محجوب أيها الإخوة فاصل قصير ثم نواصل ما تسير هذا الإمام العظيم. بسم الله صلّى والسلام على رسول الله. حياكم الله مرة أخرى ونعود أيضا ما تسير هذا الإمام في سورة المطففين ونقرأ المقطع الأخير من هذه السورة العظيمة الجليلة. الكبيرة فيما ذكرته من المعاني والعيضات والعبر ثم نقرأ بعد ذلك تفسير الإمام السعدي في بيانه لهذه الآيات نعم نعلق تقرأ يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار في معين على الأرائك ينذون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رفيق مختوم ختامه مسكين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تفين عينا يشرب بها المقربون أحسن تبارك الله فيك اقرأ يا أخي قال الإمام رحمه الله في تفسيره عينا يشرب بها المقربون نصرفا وهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق فلذلك كانت خالفة للمقربين الذين هم أعلى الخلق منزلة ومنزوجة لأصحاب اليمين أي مخلوطة أي مخلوطة بالرحيق وغيره من الأشرب اللذيبة نعم هذا كلامه رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل ومزاجه من تسميم عينا يشرب بها المقربون الله عز وجل تكلم في اوائل الآيات عن جزاء الأبرار إن الأبرار لفي نعيم فتكلم عن جزاء الأبرار وذكر ما للأبرار من النعيم وهذا النعيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى للأبرار قد بينه في آيات كثيرة وذكر منه شيئا ليس بالجديد سواء في سورة الرحمن أو في سورة الواقع أو في غير ذلك من السور الكثيرة ولكن هنا نبه على نوع خاص من النعيم لأناس موصوفين بصفة خاصة هؤلاء الناس لهم وصف ولهم أيضا نعيم مقابل لهذا الوصف وفائدة معرفة هذا الوصف ومعرفة المتصفين به أن تعلو همة الإنسان وأن ترقى به إلى أن يكون من أهل هذا النعيم فإن الأمر ليس بالعسير أبدا إنما هي يا أخي المبارك إنما هي أيام أيام خوالي تبذل فيها ما تستطيع من عبادة ربك ومن التقرب إليه سبحانه وتعالى بأنواع من العبادات سواء, كان سواء كانت هذه العبادة بالعلم سواء كانت بالدعوه سواء كانت بالعبادة سواء كانت بأي أمر من الأمور ببرك بوالديك بصلتك لأرحامك بعطفك على المسكين والفقير واليتيم والمحتاج ونحو ذلك أنواع من العبادات الكثيرة ترقى بها إلى أن تصل إلى هذه الدرجة فيقول الله عز وجل بعد أن ذكر جزاء الأبرار أشار إلى جزاء المقربين إلى جزاء المقربين أهل الدرجات العالية في الجنات فقال هنا ومزاجه من تسنين مزاج ماذا؟ مزاج ماذا؟ مزاج شراب أهل, أهل جنة الأبرار ليس المقربين الأمرار يسقون من رحيق مختوم أليس كذلك ختامه مسك يسقون من رحيق مختوم فشرابهم من رحيق والرحيق هو ماذا هو, شراب هو أي شراب له رائحة طيبة كل ما كان له رائحة طيبة زكية جميلة فإنه يطلق عليه في لغة العرب رحيق له رائحة جميلة طيبة فيشربون من هذا الرحيق وهذا الرحيق مختوم مختوم بماذا قال ختامه نسك أي أنه في آخره من عادة الأشربة التي يشربها الناس في هذه الحياة الدنيا خصوصا إذا كان هذا الشراب مسكر وهو ما يسمى بالخمر في هذه الحياة الدنيا هذا الخمر في والده أن آخره يكون كذرا ولذا تجد في الآلية التي تنبل فيها هذه الخمور تجد أنها في خلاصتها تكون رائحتها منتنة عفنة لا يتكاد لا لنفسك منها مطلقاً بل لا يكاد الإنسان أي يستطيع أي يعني يأخذ منها ولو شمة واحدة من سوءها ونتني رائحتها فبالنسبة لخمر الجنة وشراب أهل الجنة الأمر يختلف معقوس تماما فإنه يشرب من رحيق مخون يشرب شراب رائحته طيبة جميلة ذكية جدا وهو عندما يشرب في نهاية هذا الأمر يكون ختام هذا الشراب مسك في آخره يعني تزداد رائحته جمالا وحسنا وطيبا وذكاء وذكاء عندما يكون في آخره ختامه مسك وفي ذلك يتنافس المتنافسون يتساق يتسابق المتسابقون هؤلاء الذين يريدون الجنان ليهرعوا، ليتسابقوا ليجروا في ذهابهم وتسارعهم إلى جنات الله عز وجل فلما حصلت المنافسة ذكر الله عز وجل بعد ذلك حال المقربين لما ذكر المنافسة ذكر حال المقربين لعله ان يكون من يستمع إلى هذه الآيات في قلبه همه فيرقى سريعا ويجري إلى الله عز وجل ويحاول أن يكون من هؤلاء المقربين فيسبق الأبرارا في سيره إلى الله عز وجل ما جزاؤهم يا رب سأبذل زيادة من العبادة سأكون مادنا لوقتي لمهجتي لأموالي بل لأولاذي في سبيلك يا ربنا ما جزائي ما الذي لي فوق ما لأولئك أخبرك هنا سبحانه وتعالى فقال ومزاجه من تسميم أي أن شراب الأبرار يمزج بتسنيم تسنيم هذه عين منبعها من أعلى الجنان من الفردوس الأعلى في الجنة فهي عين من ازكى عيون جنات الله سبحانه وتعالى فهي عين عظيمة جليلة ليست من حظ الأبرار أبدا وإنما من حظ الأبرار فقط أنه يمزج لهم من شدة علو درجة هذه العين التي في أعلى جنان الله سبحانه وتعالى في الفردوس الأعلى من الجنة من شدة عظمتها ولفعة قدرها عند الله سبحانه وتعالى أنه لم يعطها حتى للأبرار حتى الأبرار ما يشربون منها صرفا أبدا وإنما يمزج لهم الجن من هذه العين العظيمة طيب يا رب من الذي يشربها صرفا هكذا من دون مزج أولئك يشربون من شراب طيب له رائحة زكية وطيبة ومختومة بالمسك والختم أيضا حتى يوضح الأمر الختم أيضا يكون في الأعلى كما يكون في الأسفل فأنيتهم تأتي مختومة من الأعلى المختومة مغطية من الأعلى كما تأتي ال في هذه الدنيا إذا كانت خاصة بك لكن אם لأحد من الناس ونحو ذلك تأتي مغلفة لكنها تغليفتها أيضا من المسك ما تغلف ببلاستيك ولا بأنواع من ال ال الأغلفة الموجودة المعدن ونحو ذلك أو الأغلفة القديمة بال الطين ونحو ذلك من الأغلفة والشرح لا وإنما تغلف من الأعلى بالمسك فإذا فتحتها وكشفتها من الأعلى فإن هذا الغطاء من مسك رائحة طيبة فتشرب من أعلى فإذا هو طيب كرائحة المسك ثم إذا انتهيت فإذا هو أيضا برائحة المسك فهو طيب من هنا وهناك ولكن الأبرار ليسوا كالمقربين ابدا هؤلاء لهم جزاء وأولئك لهم جزاء فمن الجزاء الذي فرق الله عز وجل به بين الأبرار وبين المقربين هذا الشراب الذي ذكره سبحانه وتعالى ومزاجه من تسمين يمزج بالأبرار من هذه من هذه العين التي تسمى تسمين ثم قال عينا أي تسمين عينا يشرب بها المقربون أي يشربون منها شربا صافيا صرفا لا كدر معه ولا مزج فيه بل هم يشربون من هذه العين كما هي من دون أن يمزج لهم من غيرها شيء أبدا وهذا لأنهم ماذا في الدنيا أخلص العمل لله سبحانه وتعالى فلن يخلطوا وانظر إلى هذا الميزان الدقيق من الله سبحانه وتعالى إنسان في هذه الحياة الدنيا يطيع الله سبحانه وتعالى ولكنه يمزج هذه الطاعة بأنواع من التقصير. يمزج هذه الطاعة بأنواع من المعاصي اليسيرة حينا، يمزج هذه الطاعة بأنواع من الكسل، قد تفوته الصلاة مرة، قد يفوته تكبيره الاحرام مرات، قد ينشغل في المباحات زمنا من عمره، فيشغل نفسه بأنواع من المباحات ونحو ذلك. هذا عمل صالحا ولكنه خلط هذا بذاك خلط هذا الصالح بشيء من المباح الكثير خلط هذا الصالح بشيء من أنواع المعاصي اليسيرة الصغيرة ونحو ذلك خلط بين هذا وذاك فكان جزاؤه في يوم القيامة وإن دخل الجنان إلا أنه يمزج له من تسنيم لأن الأعمال الخالصة لله عز وجل لم تكن كاملة تامة وإنما خلطها شيء آخر فمزج له هذا بذاك أما بالنسبة للمقرب لما صف في عمله وأقبل على الله عز وجل بكل حاله فلم يخلط سيره إلى الله سبحانه وتعالى وتقربه إليه بأنواع الطاعات لم يخلطه بأنواع من التقصير وإنما كان في أغلب حاله قوياً سائرا سيرا شديدا إلى ربه سبحانه وتعالى لا تجده ثارة ينشغل بكثير من المباحات وإنما في أحيان يثيرة جدا بل معنيته تكون من الأعمال الصالحة لا تجده يخلط هذه الطاعات بأنواع من المعاصي لا تجده يفوت الصلوات لا تجده لا يخشع حين يقبل على ربه في صلاته لا تجده يفرط فيما وجب عليه من الزكاة لا تجده يفرط فيما وجب عليه من الصيام لا تجده يفرط فيما وجب عليه من الحج ونحو ذلك من أركان هذا الإسلام هذا الدين العظيم ورح ذلك إنما تجده مقدلاً الله سبحانه وتعالى إذا أخذ امرا من الله أخذه بقوة وإذا جاءه نهي من الله ايضا اجتنبه بقوة وابتعد عنه وتركه لا يخلط هذا بذات فكان جزاؤه أن شرب صرفا من تسري لأنه ايضا كانت أعماله صرفة خالصة كلها طاعة لله سبحانه وتعالى فكان هذا وذاك عبارة عن جزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل وقاعدة الجزاء من جنس العمل من القواعد الكبار التي دل عليها كتاب الله عز وجل ودلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلنا عليها لا إن كثيرا في كتبهم تكلم عنها الإيمان السعد رحمه الله كثيرا في كتبه في, تكلامه عن في كلامه عن مسائل أصول الفقه وعن القواعد الفقهية وتكلم عنها قبله أيضا كذلك شيخ الإسلام ابن تيم رحم الله ابن القيم وتكلم عنها قبل هؤلاء أيضا كذلك الإمام أحمد والإمام الشافع والإمام مالك وغيرهم كثير تكلموا عن هذه القائدة ودللوا عليها من كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا كثير جدا فالجزاء من جنس العمل لأن هذا هو العدل والفضل زيادة من الله سبحانه وتعالى وقد عبر عن ذلك ابن القيم رحمه الله في نيته بعثرة جميلة رائقة عبر عن هذا المعنى فقال رحمه الله وشرابهم من ثلثبيل نزاجه الكافور ذاك شراب للإحساني شراب الأبرار يتكلم الآن عن شراب الأبرار فيقول وشرابهم من ثلثبيل نزاجه الكافور ذاك شراب للإحساني صفا المقرب سعيه فصفانه ذاك الشراب فتلك تصفيتان فتلك تصفيتان صف المقرب سعيه إلى الله عز وجل فصفى له ذاك الشراب أي تثمين فصفى له ذاك الشراب فتلك تصفيتان لكن أصحاب اليمين فأهل مزج بالمباح وليس بالعصيان مزج الشراب لهم كما مزجوا هم الأعمال ذاك المزج بالميزان ذاك المزج بالميزان لما صف المقرب شرب من تسليمه ومن سلسل شرابا صافية ولما خلط وخلط هذا المؤمن بعض أعماله بشيء من الكدر عندئذ تغير الأمر عليه قليلا وقل النعيم بقدر ما خلط على نفسه في هذه الحياة الدنيا ولذا أريدك أن تنتبه إلى قضية في هذه الآيات العظيمات أريدك أن تنتبه إلى مسألة أن بمقدار خلقك الأعمال الصالحة بغيرها من الأعمال المباحة أو ما هو أسوأ من ذلك ما فيه معصية لله عز وجل بقدر ما سيخلط لك شراب تسنين من الشراب الآخر يعني بعض الناس قد يكون يعمل صالحا كثيرا ولكنه يخلط بشيء يسير من من المباحات أو بشيء يسير أيضا من المعاصي من صغائر المعاصي التي تكثرها الصلوات والصيام ونحو ذلك هذا الخلط اليسير إذا كتب الله عز وجل أنه دخل الجنة وكان من الأبرار هل سيكون شراب هذا في نزجه بتسميم كشراب إنسان من الأبرار ولكنه قلل قليلا في, المع... في الطاعات وأكثر من المباحات وارتكب ايضا أكثر فيما يتعلق بالمعاصي والصوائر ونحو ذلك هل سيكون هذا كذاك لا النزج أيضا بالنسبة للأبرار كل مد كل بحسبه فبمقدار مزجك لأعمالك الصالحة بالمباحات ونحو ذلك سيكون المزجدك في يوم القيامة فأنت الذي تختار ما الشراب الذي تشربه في الجنان إن أردت الشراب العالي الذي في أحسن ما يكون وأجود ما يكون فلا كذلك فاختر الآن دامك في ذلك الإمكان وإن أردت المزجد فسيمزج لك بقدر أعمالك في هذه الحياة في الدنيا هذا المعنى اللطيف أبر عنه هذا الإمام رحمه الله بهذه العبارة عن الجميل حينما قال وهي أعلى أشربة الجنة أي تثمين على الإطلاق فلذلك كانت خالفة للمقربين الذين هم أعلى الخلق منزلة ومنزودة لأصحاب اليمين أي مخلوطة بالرحيط وغيره من الأشربة اللذيبة من الأشربة اللذية وهذا المعنى أيها المؤمن أيها المبارك عندما تدركه يتغير حالك في نظرك لربك سبحانه وتعالى من جهة ما ينبغي لله عز وجل من أنواع العبادة أنت قد تصلي الفرائب وقد تؤدي شيئا من النوافذ لكن ما الذي يمنعك من أن تسعى جاهدا لأن تكون من المقربين ما الذي يمنعك يمنعك حقيقة أن الفرق العظيم بين درجة الأبرار ودرجة المقربين لم تستقر في قلبك ولو استقرت استقرارا صحيحا كاملا في نفسك لسعيت جاهدا أن تكون من المقربين نعم أن تكون من المقربين يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرفات كما يتراءى الإنسان في هذه الحياة الدنيا الكوكب الدري الغادر في الأفق هذه المنزلة بين من ومن الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يصف لك حال نوعين من الناس حال نوعين من الناس كما بين الله عز وجل لك هنا الفرق بين الأبراد والمقربين بين لك النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية بيانا أيضا آخر يبيّن لك ما يوضح لك الفرق العظيم بين الطائفتين وبين السائتين. إن أهل الجنة يعني الذين هم في ربض الجنة وفي أوصال الجنة ليسوا في الدرجات العالية من الجنة. إن أهل الجنة لا يترأونه. أهل الغرفات منهم أهل الغرفات. منهم أهل الدرجات العالية. أهل الغرفات هم أهل الدرجات العالية في الجنان. فأهل الغرفة هم الذين يسكنهم الله سبحانه وتعالى في أعالي الجنان. في أعائل الجنان هؤلاء هم أهل الغرفات فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لك الفرق بين الطائفتين فيقول لك إن أهل الغرفات إن أهل الجنة لا ترأون أهل الغرفات أي الذين في أعلى الجنة كما تتراءون الكوكب الدرية الغابرة في الأفق شوف ثلاثة أوصاف ثلاثة أوصاف كما تتراءون الكوكب الدري كوكب معنى أنه كوكب معناه أنه في أعلى، في أعلى السماء، يكون بعيدا عن الأرض جدا. فأنت ترى الكوكب، ترى النجم بعيدا عنك جدا، لكنه ليس كوكب فقط، لا، وإنما زيادة الوصف والبعد أنه كوكب ذري، وغادر كوكب ذري غادر في الأفق، معنى غادر أنه بعيد جدا في الأفق، يعني في أبعد الأفق، فهو كوكب ذري هذا وصفه الأول، وهو غادر. هذا وصفه الثاني وهو أيضا في الأفق ومعنى في الأفق أي أنه في أطراف السماء ليس في وسط السماء فراه من فوق راسك لا وإنما هو في, في أطراف السماء ومعنى ذلك أنه بعيد وبعيد وبعيد جدا هكذا يرى من كان في ربض الجنة وفي وسط الجنة يرى يرون أهل الدرجات العالية في الجنات تصور الآن معي أنت إذا خرجت في الليل انظر إلى كوكب بعيد جدا إلى الغراية بعيد أترى منه الأبو يسير في أعلى السماء قد اتصف بأنه كوكب دري له نور له نور ثم بعد ذلك هذا الكوكب أيضا كذلك ماذا؟ خادر بعيد جدا ومع ذلك أيضا ليس فوقه وإنما هو في أطراف السماء إما من الجهة الشرق أو الغرب فره في أطراف السماء هذا أيها المؤمن إذا كنت أنت من الأبرار في الجنان إذا كنت أنت من الأبرار في الجنان وزميلك وكان زميلك من المقربين سترى أنت صاحبك وزميلك ستراه هناك ألم تتحسر هذه الحفرة لن تأتيك لأن الله منعك منها ولكن هو سيفرح فرحا عظيما أن أنزله الله عز وجل في تلك المنازل العالية الجليلة الرفيعة التي هي أقرب ما يكون لله عز وجل والتي هي في جوار خليل الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلوات ربي وسلامه عليه أسأل الله لي ولكم ولعموم المسلمين ممن أقبلوا على كتاب الله عز وجل وتأملوه وتدبروه وتفكروا فيه أسأل الله لنا جميعا أن نكون من أهل الدرجات العالية في الجنة اللهم إنا نسألك الفيردوس الأعلى في الجنة اللهم إنا نسألك الفيردوس الأعلى في الجنة اللهم ارفعنا بهذا القرآن العظيم اللهم وافنا بهذا القران العظيم اللهم احي به قلوبنا اللهم احي به قلوبنا اللهم احي به, به قلوبنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك بمنتك وكرمك وجودك وفضلك أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا وجناء احزاننا وذهاب همومنا بمنتك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على نبينا محمد